Vallahu yüreden yeter bileyim ve yüredenlerin yatabiğon şahavat an temil meyleniğim. Yüreden Allah an yuffifan ve külük insan zayıf. وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ أَحْتَسَبُ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ أَحْتَسَبُ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّنَا جَعَلْنَا مَوَالِيَ من مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شيء شهيدا.